في ضمن أبواب كتاب التوحيد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات هذا هو الباب الأربعون من أبواب كتاب التوحيد باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات أي فما حكمه وراد أن يبين في هذا المقام ما يتعلق بنوع من أنواع التوحيد قد عرفنا المصنف الرحمة تعالى وإن كان الأصل في كتابه انما جعله لتوحيد العبادة وتوحيد الألوهية لكنه ذكر في ضمنه ما يتعلق بتوحيد الربوبيه وتوحيد الأسماء والصفات وبين الشارح رحمه الله تعالى ثم تلازما بين هذه الأنواع الثلاث توحيد الألوهية وتوحيد الربوبيه وتوحيد الأسماء والصفات قلنا وجودا وعدما كمالا ونقصا وجودا وعدما أي إذا عدم واحد منها عدم الاخران واذا وجد احدهما على وجه الكمال وجد الاخر هذا العصب فيه تلازم بين هذه الانواع الثلاثة باب من جحد الجحد الانكار الجحد في لسان العرب ياتي بمعنى معنى الانكار وقسم العلم يتعلق به الاسماء وصفات الانكار هنا الى نوعين انكار تكذيب بمعنى انه يرد النص يرد النص ولا يقبله هذا يسمى انكار تكذيب وهذا كفر قطعا بمعنى انه لم يختلف فيه اهل العلم يعني بالاجماع اذا كذب نصا أو نفى صفه دل عليها النص والاجماع كفر لو قال الله تعالى لم يتصف بصفه للسواه هذا نفي يكون تكذيبا لي للنص والثاني انكار تاويل انكار تاويل وهذا لا ينكرها ولكن يتأولها بمعنى أنه يثبت أصل الصفة يثبت أصل الصفة ولكنه لا يحمله على المعنى الذي أراد الله تعالى فيثبت للسواء مثلا لكنه يؤوله بمعنى يحرفه وفرق بين أن يقول لم يستوي هذا نفي للصفة هذا كفر بالاجماع من قال بأن الله تعالى لم يستوي هو كافر به بالاجماع وإذا قال استوى لكن فسره به استولى حينئذ جاء النظر فيما يتعلق به كلامه العلم اذا إنكاره تأويله إنكاره تأويله بمعنى أنه يثبت الصفة على وجهه على ما دل عليه النص بلفظه بلفظه ويثبت كذلك الاسم بلفظه الرحمن يثبت الرحمن لكنه يؤوله بالمعنى الآخر فهو يتأوله إلى معنى يخالف ظاهرها وهذا نوعان نوعان على المشهور عند أهل العلم بناء على ما ذهب ليه التمية رحمه الله تعالى النوع الأول أن يكون للتاويل مسوغ أن يكون لي للتأويل مسوغ يعني من لسان العرب فهذا على المشهور لا يوجب الكفرة لا يحكم عليه بالكفر قالوا كتأويل اليد بالنعمة جاء لفظ اليد في لسان العرب ويراد به النعمة ويراد به القوة حينئذ قالوا هذا لا يكون كفرا لا يكون كفرا النوع الثاني ألا يكون له مسوّغ فيه في اللغة العربية بمعنى أن اللفظ يفسره بمعنى هذا المعنى لم يستعمل فيه اللفظ في لسان العرب حينئذ يعتبر ماذا يعتبر كإنكار التكذيب يعني يعتبر كفرا يعتبر كفرا هذا من حيث التقسيم العام وأما إذا جاءوا إلى التنزيل لا يطبقون هذا الكلام على وجهه إذن الجحد نوعان جحد تكذيب الإنكار نوعان إنكار تكذيب بمعنى أنه ينفي الصفة من أصلها الثاني انكار تأويل هذا على نوعين أن يكون له مسوق في لسان العرب بمعنى أن هذا اللفظ السعمل في لسان العرب بالمعنى الذي اوله وحرفه هذا لا يوجب التكفير عند الجماهير النوع الثاني أنه لا يكون ماذا لا يكون له مسوق في لسان العرب حينئذ يقتضي التكفير وعلى هذا التقسيم من فسر الاستواء بالاستيلاء كفرا. صحيح لماذا؟ لأن الاستواء لا يأتي معنى في لسان العرب لا يأتي معناه بمعنى, بمعنى لكنهم لا يلتزمون ذلك. لا يلتزمون ذلك. عندما يقال وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه بناء على القاعدة المعروفة. قال باب من جحد شيئا شيئا من الأسماء شيئا من الأسماء شيئا نكره هل يصدق باسم واحد؟ ويصدق ذلك به صفة ولذلك فسر شيئا بقوله من الأسماء جمع اسم والصفات جمعه جمع صفات وتم فرق بين الاسم والصفة بينه في شرح الوسطية قال هنا أي هذا باب بيان حكم من جحد شيئا من أسماء الله تعالى وصفاته وأنه يكفر بذلك أجمل المصنف رحمه وتعالى والمشهور هو التفصيل على ما ذكرنا ولما كان التوحيد لا يحصل أي لا يوجد في عصره لا يحصل إلا بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته لأنه داخل في ماذا؟ داخل فيه في أصل الدين أصل الدين هذا يتعلق بماذا؟ يتعلق بما لا يحصل الإسلام والإيمان إلا به الذي يحصل به الميز الفصل بين المسلم والكافر لابد من قدر من العقيدة إذا وجدت صار مسلمة إذا انتفت أو انتفى بعضها صار كافرا هذا ما يتعلق به بأصل الدين فيدور عليه ماذا؟ يتعلق به التكفير إذا وجد وتحقق به العبد صار مسلما مؤمنا وإذا انتفى أو بعضه لأنه مركب لأنه حقيقة مركبة حقيقة شرعية كلية بمعنى أنه ماذا؟ لا يتبعظ لا لا يتبع وجودا وعدما فإذا وجد يجب أن يكون على وجه التمام هذا الأصل أصل الدين يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة لابد من قدر التوحيد الربوبيه ولابد من قدر من توحيد الأسماء والصفات ولا بد من تحقق توحيد الألوهية ولما كان التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى يعني أدرجه في هذا الكتاب وإن كان الاصل أنه متعلق بتوحيد العبادة كتاب التوحيد مر معنا أن الهنا هنا للعهد الذهني صحيح؟ للعهد الذهني والمعهود هو توحيد العبادة توحيد العبادة لذلك قدم الأبواب الأولى الست وهي أصل في في الكتاب وجعلها كلها في ماذا في توحيد العبادة وبعد ذلك ذكر ماذا ما يتعلق به تفسير شهادة الله إلى إن لا إله إلا الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إلى إن الله هذا الباب السادس ذكر في خاتمته ماذا وشرح هذه ترجمة ما بعدها من الأبواب ما بعدها من من الأبواب إذا جميع الأبواب التي ذكرها من الباب السابع إلى آخر الكتاب هي شرح للتوحيد الذي هو توحيد العبادة. فإن أدرج فيه الأدلة والبراهين الدال على ربوبيته جل وعلا، وكذلك هذا الباب لما يتعلق بالأسماء والصفات، وكذلك سياتي باب الآخر. قال وتقدم أن أنواع التوحيد الثلاثه متلازمة, متلازمة. فمن أقر بربوبية الله تعالى وإلهيته وجحد أسمائه وصفاته أو شيئا منها فقد كفر. فقد كفر ولذلك هي متلازمة به بهذا الاعتبار لو قال آمنت بتوحيد العباد على وجه الكمال لا يعبد إلا الله تعالى وامنت بتوحيد الربوبيه على وجه الكمال لا يعتقدون خلقه والنفع والملك والتصرف والضر والإحياء والاماته إلا بالله تعالى لكنه أنكر ماذا؟ أنكر اسما واحدا أنكر اسما واحدا كفره يعتبر كافرا يعتبر كافرا وهذا فرق بين الإيمان والكفر الإيمان لا يتحقق إلا بمجموعة اعتقادات يعني ليس بسيطا مركب دهلسنا الجماعة اعتقاد وقول وعمل صحيح لا يجزي الاعتقاد دون القول والعمل ولا يجزي الاعتقاد والقول دون العمل ولا يجزي العمل دون القول والاعتقاد مترابطة متلازمه إذا هو حقيقة مركبة كليه صحيح لكن ضدها ماذا ضد الإيمان الكفر حينئذ هل الكفر يكون حقيقه كليه كذلك كالايمان الجواب لا وانما يكفر بماذا بناقض واحد بناقض واحد كالحدث كالحدث باعتبار الطهاره نقول اسباب الحدث كذا وكذا وكذا فاذا تطهر حينئذ لو لو بال قطرة حكمنا على وضوئه بماذا ها بالنقضه اذن انتقضت الطهاره مع انها مركبه صحيح لابد من ماء مشروط فيه الطهارة لابد من غسل اليدين ومضمضة والسنشاق الى آخره إذا هو مركب لكن يبطل بماذا بسبب واحد كذلك الإيمان هو حقيقة مركبة يبطل بماذا ب بسبب واحد ولذلك الإيمان وضده الكفر به تفصيل فعنئذ الكفر قد يكون بسيطا وقد يكون مركبا الكفر قد يكون بسيطا وقد يكون مركبا هنا قال فمن أقر بربوبية الله تعالى وإلهيته يعني أتى بنوعين من أنواع التوحيد وجحد اسماءه وصفاته أو شيئا منها لو حرفا واحدا يعني اسما واحدا أو صفة واحدة نفاها أدخل عليها لم قال لا يوصف الله تعالى بالرحمة كفر لا يوصف الله تعالى بالإسوا كفر لا يوصف الله تعالى بالرأفة كفر لأنه نفى الصفه صفة واحدة إذا كبر بماذا بسبب واحد ولو كان يقر بالربوبيه والالوهيه هذا لا, لا ينفع لابد من ماذا ولا بد من القبول المطلق الإسلام من حيث القبول لا يقبل التجزئه مطلقا قال أو شيئا منها فقد كفر قال وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية وهم يكفرون بالرحمن يعني باسم الرحمن أو بمسمى الرحمن بالاسم لا بالمسمى الذين يقرون بالله تعالى اقروا بتوحيد الربوبيه ولكن هذا لسم أنكره إذا تعلق الانكار هنا بل سماه الله تعالى ماذا كفرا وهم يكفرون بالرحمن يكفرون بي بالرحمن والكفر فيه كفر أكبر على الاصل القاعدة أن ما أطلق في القرآن والسنه من الكفر او الشرك في العصر فيه الاكبر ولا نحمله على الاصل الا بقرينه الا بقرينه اما لفظيه اما معنويه إما لفظية كما في الحديث الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء أو قرينه معنوية وهي ماذا ألا يتحقق فيه حقيقة الشرك الأكبر هذه قرينه معنوية بمعنى أنه لا يصدق عليه تعريف الشرك الأكبر حينئذ نصرفه إلا إلى الأصغر والا الأصغر ماذا الأكبر ولذلك وهم يكفرون بالرحمن حينئذ هذا في شأن ماذا قريش كفر قريش أو بعض قريش حين كفروا باسم الرحمن من فعل فعلهم أو انكر إنكارهم ما حكمه قالوا وهم يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن حينئذ يكون ماذا يكون كافرا هنا يأتي السؤال لأن هذا قد لا يكون له تأثير على كفار قريش هم مشركون أصلا كفار فازدادوا بالإنكار ماذا كفراً, زادوا كفرا لكن يظهر الأثر في ماذا في مسلم ينتسب إلى الإسلام وأنكر اسم الرحمن حين نقول وهم يكفرون بالرحمن نفسروا بالكفر الأكبر أو الاصغر نقول الأكبر. نقول الأكبر هذا محل إجماع لا خلاف فيه لكن باب الاسم باطمين من الآية وهم يكفرون بالرحمن أي يجحدون هذا لا لأنهم يجحدون الله تعالى فإنهم يقرون به جل وعلا كما قال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله إذن أقر بذات رب جل وعلا وإنما أنكروا هذا هذا الاسم حينيذ وهم يكفرون بالرحمن أي بالاسم ب بالاسم لا بالمسمى قال هنا قال ابن الكثير أي لا يقرون به لأنهم يأبون من وصف الله بالرحمن الرحيم بالرحمن الرحيم يعني بالوصف إذا اقروا به من حيث الذات واعترفوا بالله تعالى لكن من حيث الوصف أنكروا ذلك قال الشارح هنا سبب نزول الآية معلوم وياتي طرف منهم والمراد أن بعض كفار قريش يجحدون اسم الرحمن انظر علق الإنكار هنا والجحد بماذا?? اسم الرحمن ليس بيه؟ المسمى اسم الرحمن بعد ذلك إذا جحدوا الاسم جحدوا ماذا؟ لا إذا جحدوا الاسم جحدوا الصفة نعم، إذا جحدوا الاسم جحدوا الصفة ولذلك تستدل بهذا الدليل على أن من أثبت الرحمن وجحد صفة الرحمة فهو كافر فهو كافر وهم يكفرون بالرحمن الرحمن فعلان يدل على ماذا يدل على عالم حيث اللفظ وهو متضمن لصفه الرحمه فاذا نفى الاسم ولو اثبت الرحمه فهو كافر وهو كافر لان الرحمن من اسماء الله تعالى بالاجمال لو قال الله تعالى لا يسمى الرحمن حينئذ ماذا كفر واذا قال ماذا يسمى بالرحمن لكن انكر الصفه كذلك هو كافر لا فرق بين النوعين ولذلك المصلف قال باب من جحد شيئا من الأسماء وشيئا من الصفات سواء اتحدا في لفظ واحد ام منفكا بمعنى انه قد يجحد الرحمن اسما وصفتا وقد يجحد الرحمن اسما لا لا صفته إذن الحكم واحد وتباروا واحدا وانما قد يكون بعضه شرا من من بعض قال هنا والمراد أن بعض كفار قريش يجحدون اسم الرحمن عنادا عنادا يعني يعلمون أن من أسمائه جل وعلا الرحمن فأنزل الله هذه الآية وقال تعالى قل ادعو الله وادعو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فالرحمن اسمه وصفته هكذا قال المصنف على المشهور عند أهل السنة والجماعة أن أعلام رب جل وعلا هي أعلام باعتبار دلالتها على الذات وهي كذلك متضمنة لي لصفاته فهو عالم وصفة هذه قاعدة مطردة فيما يتعلق بأسماء رب جل وعلا وكذلك بأسماء القرآن، وكذلك بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك من البشر فهو محل نزاع، محل نزاع. إلا إذا كان جامدا، فاتفاق أنه لا يدله، لا لا يدل قال، فالرحمن اسمه وصفته، ودل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه القائم به سبحانه، وهي من صفات الكمال، وصفه القائم به سبحانه. يعني أراد أن يفرق بين الرحمن وبين الرحيم. كل منهما صفة وهذه الصفة لها تعلقان تعلق بالذات وتعلق بالمرحوم صفة الرحمن لها تعلقان تعلق بالذات وتعلق بالمرحوم تعلق بالمرحوم هذه تتعلق بالمشيئة إذن هي صفة فعلية صفة فعلية ويدل عليها اسمه الرحيم وأما الرحمن فهي متعلقة بأصل الصفة يعني الذات وهذه يدل عليه اسمه الرحمن فرق بين الرحمن والرحيم هكذا قرار ابن قيم رحمه الله تعالى من تقرير حسن قال وهي من صفات الكمال ومطابقة الآية لترجمة ظاهرة لأن الله سمى جحود اسم من أسمائه كفرا اسم من أسماء واحد يكفي في ثبوت ماذا؟ في ثبوت الكفر ليس بلازم أن يأتي ماذا؟ بالأسماء التسع وتسعين ويعد عدا ثم كفرت بها أو جحت او أنكرت لا بمجرد اسم واحد مجمع عليه حينئذ نكون كافر أما الأسماء المختلف فيها هذه يسوغ فيها خلاف هذا يثبت وهذا وهذا ينفي والكلام في ماذا في المجمع عليه كلام في المجمع عليه لأن الله سمى جحود اسم من أسمائه كفر فدل على أن جحود شيء من أسمائه وصفاته كفر لو قال قائل وهم يكفرون بالرحمة ولو أنكر العليم لا يكون الحكم كذلك قلنا هذه ماذا هذه لماذا لأن الحكم المعلق هنا لكونه علما لكونه صفة حينئذ كلما أنكر ما هو علم الله تعالى فالحكم واحد الحكم واحد وكذلك ما يتعلق به بالصفة فليس المرادون وهم يكفرون بالرحمن أي ذات هذا الاسم فقط فإذا أنكر ما عداهم من الأسماء المتفق عليه المجمع عليه عند أهل سنة الجماعة لا, لا يكفر لا وإنما أراد به الإشارة الى إلى غيره قال فدل على أن جحود شيء من أسمائه انظر عممه عما مدلول النص إذا فيه عموم معنوي فيه عموم معنى وهم يكفرون بالرحمن يكفرون بالرحمن إذا هذا في اللفظ منطوق خاص لكن من حيث المعنى هو عام ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله كما مر معنا مرارا أن نصوص الشريعة تعم سائر الخلق مطلقا اما بالعموم اللفظي والمعنوي أو بالعموم المعنوي اما بالعموم اللفظي والمعنوي معا وإما بالعموم المعنوي عرفنا أن العموم المعنوي في الاصل ماذا أنه في الحكم الخاص إذا كان معللا اذا كان معللا والعله قد تكون منصوصه وقد تكون مستنبطه هنا مستنبطه لانه علق الحكم الذي هو تكفيرهم يكفرون بالرحمن علق الحكم بماذا باسم علم إذا لماذا, كفروا؟ لماذا كفر لماذا كفره الله تعالى لأن ما أنكر اسم من أسمائه وصفة من صفاته إذا كل ما أنكر اسم من أسمائه أو صفة من صفاته فالحكم هو بعينه لا فرق بينهم البطل قال فدل على أن جحود شيء من أسماء وصفاته كفر فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفه والجهمية والمعتزلة ونحوه قال ونحوه العلماء إذا إذا جاء عند الأشاعر لكثرتهم وعموم البلاء بهم يقولون ونحوهم ولعاصل أن حكمهم حكم. لأن ما بقي إلى الأشاعر من بقي؟ قال ماذا؟ الجهمية والمعتزلة ونحوهم ونحو هؤلاء إذن كما يسميه للتهمير رحمة تعالى مخانيث الجهمية أو كذلك فله نصيب من الكفر إذن الفلاسفة واضح كفر واضح بي وكذلك الجهمية والمعتزلة ونحوهم فله نصيب من الكفر له نصيب من من الكفر يعني بحسبه على التفصيل السابق على التفصيل السابق المشهور عند اهل العلم بقدر ما جحده من الاسم او الصفه قال او إذن قد يجحد ماذا الاسم ويتبعه الصفه وقد يجحد ماذا الصفه ويثبت الاسم كما يقول بعض ماذا عليم بلا علم اثبت ماذا ماذا اثبت الاسم عليم ونفى الصفه عليم بلا علم إذن أثبت الاسم ونفى الصفة إذن قد يوجد من يثبت الأسماء وينفي ماذا مدلولاته وهي الصفات قال من الاسم أو وإن أقر بجنسها قر بجنسها بماذا؟ يعني كأصل عام يقول نحن نؤمن بما اتى به النصوص ودلت عليه النصوص من إثبات الأسماء والصفات هكذا نؤمن بما جاءت به النصوص ثم إذا جاء في التفصيل فإذا به ماذا؟ يكفر بالرحمن، إذن قد يؤمن بالجنس، ولكنه ينفي التفاصيل. قال وان أقر بجنسها أي جنس الأسماء أثبت الأسماء، لكنه نفى الصفات، لكن زعم أنها أعلام محض، أي خالصة، بمعنى أنها لا تدل على على الصفات. عالم محض بمعنى أنه عليم لا يفهم منه العلم، وبصير لا يفهم منه أنه متصب بصفة البصر، وسميع. لا يفهم منه أنه متصف بصمة السمع هكذا عقيدة أهل السنة الجماعة أن أعلام الرب جل وعلا أعلام وأوصف كل عالم يدل على ماذا على صفة يجب إثباتها ولو, ولو أثبت الاسم ونفى الصفة ما كفاه هذا اعتبر ممكن داخل في في هذا الباب باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات قال وإن أقر بدنسها يعني بإثبات الأسماء ولكنها ماذا مجرد ألفاظ لا يكفي لابد أن يؤمن الإيمان الشرعي صحيح الإيمان الشرعي بالأسماء والصفات أن تؤمن بالأمرين مع المحذير الأربع نفيها يعني من غير تمثيل اخره فتؤمن باللفظ وما دل عليه اللفظ أما إذا آمنت باللفظ ونفيت ما دل عليه اللفظ لم تؤمن الإيمان الشرعي صحيح لم تؤمن بالإيمان الشرعي لأن الإيمان بالأسماء والصفات إيمان مركب إذن لابد أن ياتي ماذا لا تبع لا يقبل التجزئه تقول أم بالصفات وأنكر الأسماء أو امن بالاسماء وأنكر الصفات هذا لا ينفع ولو آمن ببعض حينئذ ماذا افتؤمنون ببعض كتاب وتكفرون ببعض يكون ماذا جزع الدين ولا يقبل الدين بالترزي البته، وما كان داخلا في أصل الدين فلن يتحقق له أصل الدين إلا بماذا إلا باجتماعه مع. إذا يؤمن بالأسماء وينفي الصفات هذا لم يؤمن بتوحيد الأسماء والصفات وإن كان هذا الأصل مضطردا عنده فلا شك فيه بكفره لا شك فيه بكفره إذا قال جميع الأسماء كذا به بعد الاعتبار عليم بلا علم سميع بلا سمع إلى آخره وهذا كافر ثم ارتد العين عن الإسلام والنص يشمله وهم يكفرون به بالرحمن قال رحمه تعالى وإن أقر بجنسها لكن زعم أنها أعلام محضة أي خالصة مجرد ألفاظ لا تدل على صفات قائمة به تعالى وهذا معنى ماذا؟ معنى كونها مجرده عام معنى تدل عليه وهذا وصف كفر الذين جحدوا اسم الرحمن يعني هو بعينه لا فرق بينهما البتة فالنص شامل للجهمية والمعتزلة والأشاعر كذلك وهم يكفرون بالرحمن لا فرق وهؤلاء الثلاث مرد الى إلى أصول واحدة معتزلة في المعنى هم جهميه وإن اختلف عنهم فيه بعض المسائل أو بعض الوصول ولا شاعر كذلك ماذا؟ جهمية جهمية في مسائل عدة وإن فكوا عنه في بعض الاصول قال فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء كجحود لفظه لا فرق بينهما يعني لو قال أثبت الرحمن لكن بلا رحمة قلنا كما لو قال لا أثبت اسم الرحمة لا فرق بينهما لماذا؟ لأن الشرع ليس مجرد ألفاظ الله عز وجل خاطب العباد بماذا؟ بألفاظ وهذه الالفاظ دالة على معاني. فيجب حينئذ ماذا؟ قبول الجميع فإذا آمن ببعض وكفر ببعض فقد رد الجميع لا فرق بينهما كمن آمن به محمد صلى الله عليه وسلم وانه رسول من عند الله تعالى وأن القرآن جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لكنه أنكر موسى عليه السلام. فقط موسى ما حكمه في الدين كافر متد عن الإسلام لو قال أؤمن بالاسم الذي هو الرحمن دون المعنى لا فرق بينهما هذا كافر وهذا كافر صح أو لا هذا مراد الله ورحمه تعالى فإذا أثبت اللفظة قال أثبت عليهم لكن بلا بلا علم قلنا ماذا كما لقلت لا أثبت العليم اصلا كذبت النص كذبت النص ردت النص قال فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء كجحود لفظه كجحود لفظه يعني ماذا اعتبره كفرا لا فرق بينهما البت. هذه قواعد تقرر عند السنة والجماعة قال فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى يعني أنكروا الصفات أنكروا الصفات الجهمية غلات هؤلاء أنكروا الأسماء والصفات معا والمعتزله اثبتوا ماذا الأسماء ونفوا الصفات الشاعر اثبتوا الأسماء والصفات عنده ماذا تفصيل اثبتوا سبعا ونفوا ماذا البقية ولا فرق بينه الثلاث طائف فإن الجهمية يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزنة والأشاعرة وغيرهم نص على الشاعرة وغيرهم قال فلهذا كفرهم كثير من أهل السنة كفرهم كثير من من أهل السنة يعني كفر ماذا؟ كفر الجهمية ومن تبعهم هذا الاصل لكن يحكون فيه أن الشاعر ماذا؟ يحكون خلافاً وبعضهم يحكي إجماع ان أهل العلم لم يكفروا ماذا الشاعر وحكايه الاجماع لا تصح بل هناك من من كفر لشاعر بي باعيانهم قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان يعني خمسون في عشر تضربها والناتج حينئذ ماذا خمسمائة إذن كفروه بمعنى انهم حكموا عليه بماذا بأنهم كفار وهذا متواتر عن السلف متواتر عن السلف تكفير الجهمية لكن تنتبه لأن النقول الوارد عن السلف في تكفير الجهمية هو تكفير عيني وليس تكفيرا نوعيا كما اشتهر عند كثير من المتاخرين بل هذا غلط على السلف أن يقال بأن السلف كفروا الجهمية نوعا بمعنى انهم وقعوا في الكفر ولم يقع الكفر عليهم إلا إذا تحققت الشروط تفت الموانع هذا غلط على على السلف وهو المشهورة اليوم عند طائفة العلم قاطبة وجميع طلاب العلم على هذا اليوم ولذلك كلما جاء الكفر قالوا ماذا وقع الكفر ولم يقع الكفر عليه جاءت هذه القاعدة على وجه الطرد وإذا كان السلف قد كفروا الجهميه كفر نوعيا فما دونهم باب أولى أحرى هكذا عندهم مقرر ولا شك أن هذا كله باطن لا أصل له بل السلف كفروا الجهمية عينا, عيناً. ولذلك نزلوا احكاما قال لا يدفن في مقابر المسلمين هذا النوع أو العين من الذي لا يدفن قول لا والاعتقاد لا وإنما العين ذات الشخص هو الذي لا يدفن وقالوا طلق الزوجته وقالوا يرمى في النفايات ولحو ذلك هذه كلها عبارات تدل على أن تكفيرهم وهو كثير جدا تدل على أن تكفير الجهميه إنما تكفير عينه وأما الزعم بأن سلف كفروا نوعا لعينا هذا مجرد زعم هذه فرية على السلف قال ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشر من العلماء في البلدان كفرهم على ظاهره انهم كفروا ماذا بأعيانهم فمن اعتقد أن الله تعالى في كل مكان الاصل عند السلام ماذا أنه كافر العين هذا العصر ولذلك قالوا من قال القرآن مخلوق فهو جهمي وهو كافر وقالوا الجهمية كفار هكذا ومن شك في كفر فهو كافر هكذا نقل عنهم جميع العبارات هذه قال فجحدوا ما وصب الله به نفسه ووصفه به رسول صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله وبنوا هذا التعطيل على أصرين فاسد أصلوه من عند انفسهم يعني لم يرجعوا فيه الكتاب والسنة وإنما جعلوا ماذا؟ جعلوا العقل إلها جعلوا العقل إلها يعني هو المشرع لما يتعلق باب المعتقد لا يرجعون للكتاب مطلقا طوائف هذه كلها الجهميه والمعتزله حتى لا ونشعر عندهم يقررون ماذا في كتبهم أن العقل مقدم على النقل إذا تعارض النقل يعني الوحي كتاب والسنة إذا تعارض مع العقل قدم ماذا قدم العقل وهذا لا شك أنه كفر أصلوه من عند انفسهم ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين يعني فهموا من ظاهر النصوص ماذا التشبيه فهموا من ظاهر النصوص التشبيه على كل هذا الباب مشروح فيه في الواسطيه يعني التفاصيل ليست هنا قال فشبهوا الله في ابتداء ارائهم الفاسدة بخلقه ثم عطلوه من صفات كمان شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا ولذلك قالوا آيات الصفات لا يفهم منها إلا التشبيه حينئذ قالوا تعالى الله تعالى فجاء ماذا؟ فجاء التحريف فأولا شبهوا وثانيا عطلوا وعطلوا بأي, بأي طريق بدعوى المجازي بدعوه المجاز ولذلك انكار المجاز ردا على الجهميه المعتزله الشاعرة لكونهم قد نفوا الصفات هذا غلط هذا غلط لماذا لأنهم اعتقدوا اولا ان دلاله النصوص لا يفهم منها الا ماذا الا ما يفهم من خصائص المخلوق, خصائص المخلوق هو الرحمن أي رحمة رحمة المخلوق <تصفيق> وهو العليم أي كعلم المخلوق هكذا يفهم عندهم فظاهر النص هو ما يتعلق بالمخلوقين هذا أولا ثم أرادوا حلا كيف نفهم هذه النصوص فجاء المجاز ثانيا لا أولا ثانيا لا لا اولا وأنت إذا اردت أن ترد على هؤلاء المحرفين تبطل أولا أنه لا يفهم من النصوص إلا ما يليق بالبشر تبطله اولا قل هذا باطل وإذا أبطلته حينئذ انتهيت من قضية ماذا المجاز بعض الناس إذا أنكر المجاز يظن أن في انكار المجاز ذبا عن العقيدة فينكره هكذا امتداءا وانتهاءا ويظن أن ابن تيمير رحمه تعالى أنكره ردا على أهل الباطل ليس كذلك ابن تيمير رحمه تعالى لا يرى انه في اللغة اصلا. ليس باب الرد هذا ضعف هذا وهو أعلى رحمه تعالى من أن يسلك هذا المسلك الضعيف بمعنى أنه ماذا يأتي إلى مجاز وهو ثابت في لسان العرب وينكره من أجل ماذا؟ أن يرد على أهل الباطل لا هذا قد يكون موجود اليوم لكن عند ابن رحمه الله تعالى لا وانما أنكره لكونه لا يوجد في لسان العرب عنده وكذا في رأيه لا وجود له فيه في لسان العرب لا من أجل أن يرد على أهل الباطل لأنه يعلم أن, أن الخلل عندهم أولا في تصور مدلول النص بمعنى ماذا؟ أنهم لم يفهموا اولا من دلالات النصوص إلا ما يليق بالبشر هذا أول ما يتبادر اليه قالوا الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين إذا إذا قال الرحمن استوى عليم بصير سمع لا يفهم إلا ما يدركه الإنسان من نفسه سمع كسمعي بصر كبصر إلى آخر. هكذا وإذن التشبيه وقال تعالى ليس كمثله شيء إذا لابد من ماذا لابد من التحريف لابد من التأويل فجاء المجاز لذلك سماه ابن قيم رحمه تعالى طاغوتا قال هنا ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات وشبهوا اولا وعطلوا ثانا شبهوا أولاً يعني قالوا ماذا هو السميع البصير سامع كسمع الإنسان وبصير كبصر الإنسان شبهوه اولا ثم أرادوا ماذا أن يحملوا اللفظ على معنى يليق به جل وعلا ولذلك ذكر ابن تيميه رحمه تعالى في الأكملية أن, أن جميع المحرفين الفرق حتى الجهميه ما أرادوا إلا, ماذا؟ إلا تنزيه الرب جل وعلا إذا قصدوا ماذا؟ قصدوا مقصدا حسنا أرادوا التنزيه لكن ما يكفي هذا قلنا ماذا العقيدة والمقصد الحسن هذا لابد من المطابقة لابد من مطابقة الشرع وإلا المشركون كذلك قصدوا تنزيه الرب جل وعلا فطلبوا الشفاعة لألّ ماذا؟ قاسوا الخالق جل وعلا على ملوك الأرض صحيح أولا؟ إذن طلبوا التنزيه إذن هؤلاء كل ماذا؟ يدورون على؟ أصل واحد وهو تنزيه الرب جل وعلا يكفي قل لا لابد من الرجوع إلى ماذا إلى الشرع تنزه الرب جل وعلا على وفق ما جاء به الشرع ليس كمثله شيء مع إثبات ماذا الصفات وهو السميع بصير قال وعطل ثان وشبه ثالثا بكل ناقص أو معدوم وترك مدل عليه صريح الكتاب والسنة وتفاصيل هذا في كتب المعتقد قال وترك ما دل عليه صريح الكتاب والسنة صريح يعني لا يحتمل التاويل لا يحتمل لا سيما كل آية فيها إثبات اسم أو صفة للرب جل وعلا حينئذ لابد من القاعدة المضطردة الكليه وهي أن تضع قوله جل وعلا وهو السميع ثم تقول ليس كمثله شيء وهو البصير ليس كمثله شيء وهكذا في جميع الأسماء والصفات وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسولهم صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله الله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ومر معنا أن هذه المحاذير الأربعة أنها يجب اجتنابها عند إثبات الأسماء والصفات وبينا شيئا مختصرا في أول الكتاب فقد ذكره المصنف رحمه تعالى كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهنا جمع بين الأمرين ليس كمثله شيء نفى ماذا المماثلة و وهو السميع البصير إذا أثبت ماذا أثبت السمع والبصر وأثبت الإسمين ثم سمع ليس كسمع البشر وبصر ليس كبصر البشر حين ذي قس عليه سائب الآيات وصنف أئمة السنة في الرد عليهم المصنفات الكثيرة المشهورة كالامام أحمد وطبقته وشيخ الاسلام وطبقته وخلق لا يحصونه من اهل السنة والجماعه قال وقوله تعالى قل هو ربي اي قل يا محمد ردا عليه في كفرهم بالرحمن هو أي الرحمن عز وجل ربي لا اله الا هو كفروا بالرحمن ثم اتى بكلمه التوحيد لا اله الا هو اي لا معبود سواهم عليه توكلت واليه متى اي اليه مرجعي وتوبتي متى هذا مصدر من قول القائل ماذا؟ تبت متابا وتوبه متابا وتوبة وعليه توكلت واليه متاب اليه مرجعي وتوبتي قال رحمه تعالى وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله تعالى عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله حدث الناس بما يعرفون يعني بما يفهمون وليس ما استقر العلم والمعرفة عندهم الا صار ماذا؟ من تحصيل الحاصل يعني الشيء الذي لا يعرفه الناس من السنة لا تحدثهم وإنما الذي يعرفونه اعده عليهم هل هذا المراد؟ لا ليس هذا المراد وإنما أراد ماذا حدث الناس بما يعرفون أي بما يفهمون بما تعقله ماذا أقولهم ولو لم يكن معلوما عندهم الا صار من تحصيل حاصل فليس المقصود بما يعرفونه من قبل لأنهم من تحصيل الحاصل وإنما المقصود بما يفهمون وتدركه ماذا عقوله ناس قد لا يخاطبون بكل شيء وإنما يخاطبون بما يحتاجونه بما يصحح عقيدته وعبادته وما زاد على ذلك ماذا بحسب الأشخاص والمكلفين يعني قد هذا يستوعب وهذا لا, لا يستوعب فينظر في كل شخص بحسبه أتريدون أن يكذب الله ورسوله استفهامنا استفهام للانكار ان يكذب الله ورسوله يعني لا مباشره ولكن ماذا بواسطه الناقل كما يقول بعض الناس اليوم اذا حدثته بشيء قال ماذا دين جديد اصبر كذلك فينسبه الى ماذا الى انه دين جديد اذا يتبرأ منه لانه يعتقد بالإسلام العتيق القديم وهذا دين دين جديد قال اسند البخاري رحمه الله تعالى وفي لفظ اتحبون ان يكذب الله ورسوله زاد ابن ابي اياس آدم ابن أبي إياس في كتاب العلم له بخاري عن عبد الله بن داود عن معروف في اخره قال ودعوا ما ينكرون دعو ما ينكرون يعني ما ينكره الناس اتركوه هذا ليس المرض به ماذا في الواجبات او فيما يتعلق بعصر دينهم وانما ما زاد على على ذلك أي ما يشتبه عليه عليهم فهمه مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله وإنما يأتي معهم بماذا بالسياسة الشرعية يعني يتدرج ليس المرض أنه يتركه مطلقا وإنما يتدرج معهم شيئا فشيئا يعني يؤصل لهم أولا ثم بعد ذلك يلقي إليهم العلم شيئا فشيئا وأما إذا جاء مباشرة هكذا عليه ماذا قد لا تستوعب عقولهم بعض المسائل فينكرون لكن يأتي اليهم هذا شيئا فشيئا قال مما يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله ويغضي بهم إلى التكذيب وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم هذا تفسير لقوله ماذا بما يعرفون لا تبلغه أي لا تصل إلى ادراكه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة إلا, لكان إلا كان لبعضهم فتنة رأوه مسلم وكان معاوية رضي الله تعالى عنه ينهى عن القصص قصصين <تصفيق> لما فيه من التساهل فيه في النقل تسهل فيه في لانه ماذا قصص هذه قد تكون مفسده للناس لا سيما لم تكن ثابته فيعتقدون فيها ماذا أنها, أنها مثال يرتسم فيفعل مثل فعله ولذلك تجد بعض الناس ماذا قد تقرا التراجم ويأخذ منها احكام شرعيا هذا غلط ليس بالصواب لأن هذا الذي يترجم له اولا قد يصح عنه هذا وقد لا, لا يصح حينئذ نحتاج الى اثبات اولا ثم لو ثبت حينئذ بد من ماذا من دليل شرعي اذا كان مجرد حكم شرعي فعله فلان وفلان وفلان حينئذ لابد من ماذا لابد من اثباته بالكتاب والسنه إذن الذي يؤخذ من هذه التراجم والقصص التي يذكرها العلم في التراجم إنما هو تحريك للهمه فقط تحريك لي الهم، هو. أما أن يجعله نبراسا ويقتدي به في كل ما يقرأ، هذا ليس بصوابه، ليس بصوابه. وإنما يحث وإنما يحثه العلم النظر في تراجم الأوائل من أجل ماذا؟ من أجل تحريك النفس، فترى وتقرا من عبادته وجلده في طلب العلم نحو ذلك. تأخذ هذا الجنس القدر المشترك، أما التفاصيل هذه لابد من النظر فيها في كل نبي بحسبه، كل نبي بحسبه. قال هنا وكان معاوية ينهى عن القصص لما فيه من التساهل في في النقل تساهل فيه في النقل ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور لا يقص يعني لا يتحدث ولا يتكلم إلا أمير أو مأمور أي مأذون له أو مأذون له بمعنى أن أن من كان يحدث الناس ويعلم الناس يحتاج إلى ماذا يحتاج الى إذن في الشرع لا يحتاج لكن إذا كان ثم. من يتصدر ولم يكن اهلا وكان ثم ضبط يعني شرعي والمرد الى إلى الشر لا إلى الهوى هذا لا باس به هذا مما يدل عليه مما تدل عليه الأدلة أنه لا يعلم الناس لا سيما اذا حصل انفلاته في الكل انه يتصدر ويتكلم ويفتي ويعلم الى ولا يكون ماذا اهلا فإذا ضبط من جهة ولي الامر هذا لا باس به بل هذا محمود بل هذا من الواجبات تبر من من الواجبات الدين يجب أن يحمى كما أن الطب والهندسة وما يتعلق بالدول اخره والسياسة هذه تحمى عند الناس لا سيما الكبار كبار باعتبار الدنيا فتحمى باعتبار أنه لا يتكلم فيها إلا من كان متقنا كذلك الشرع بل هو من باب أولى وأحرام قالوا هذا الأثر يعني الذي ذكر المصنف أثر الباب قاله علي رضي الله عنه حين كثر القصاص في خلافة إذا له سبب له ماذا له سبب وصاروا يذكرون احاديث لا تعرف من هذا القبيل ايتوب بما يتعلق باشراط الساعه ونحو ذلك والفتن وهي حديث ضعيفا والناس قد ماذا قد ينظرون فيها وقد يتلبسون بها من اجل من اجل استحصال ما ما سياتي قال فربما استنكرها بعض الناس وردها استنكرها بعض الناس وردها وقد يكون لبعضها أصل ومعنى صحيح فيقع بعض المفاسد لذلك إذا يحدث الناس بما يحتاجونهم فيه بما يحتاجون في دينهم علما وعملا عقيدة وعبادة وصح عقائد الناس لسيما ما يتعلق به توحيد العبادة وما يتعلق به العبادات من جهة الصلاة والزكاة والصوم والحج نحو ذلك قال فيقع بعض المفاسد لذلك وظابطه أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعه يعني ما يرتنب تحديث الناس أن يكون ظاهر الحديث يقوي ماذا؟ يقوي بدعة، يقوي بدعة. وظاهره في الاصل غير مراد، الذي يكون من المتشابه، الذي سمى ماذا بالمتشابه ظاهره يقوي بدعة، لكنه ليس مرادا لأن العبرة ليست باللفظ دلالة اللفظ وإنما الدلالة باللفظ. فرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ ثاني. ما يتعلق بالمراد يعني تفسر اللفظ دلاله اللفظ بمراد المتكلم وقد يكون في ظاهره لو فككته عن المراد صار معنى اخر صار معنى اخر ومن هنا جاء ماذا المتشابه يحمل على المحكم متشابه يحمل على المحكم وإلا المتشابه له دلاله لفظ لكنها غير غير مراده إذا له دلاله لفظ لكنها غير غير مراده إذا تفسرها بماذا بالمراد فترد المتشابه الى المحكم هذه القاعده في هذا الباب قال فارشدهم يعني علي رضي الله تعالى عنه فارشدهم الا يحدثوا عامه الناس الا بما هو معروف ينفع الناس في اصل دينهم واحكامه هو هذا بين لهم ماذا العقائد العبادات من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا دون ما يشغل عن ذلك دون ما يشغل عن, عن ذلك. وكل ما يشغل عباد عن عبادة الله تعالى فالأصل فيه ماذا الترك والمنع هذا الأصل ولذلك من هنا يأتي حث الناس على ما يسمى به بفقه الواقع عموما حتى على المنابر يجعلون الناس يتابعون السياسات وقراءة الصحف والمجلات باسم ماذا باسم فقه الواقع ثم ماذا يصنعون لا شيء هو نفسه لا يصنع شيء ولا يستطيع أن يحرك ساكنة حينئذ نقول هذا يعتبر من العبث يعتبر من صرف الناس عن دينهم وإشغالهم بما بما لا ينفعهم قال أي أو يؤدي أو يؤدي إلى رد الحق وعدم قبول فيفضل للتكذيب كما ذكرنا سابقا وفي الاثر دليل على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما لا يعرفون فلا ينبغي لا ينبغي تحديثهم به لسيما ما يتعلق بعض الصفات ببعض الصفات وليس على إطلاقه فإن كثيرا من الدين والسنن يجهله الناس لا يعرفونه هل نقول لا تحدث الناس وإذا, وإذا كانت عندهم عادة أو عرف تمسكوا بها وقدموها على السنة أن نقول لا لا تحدث الناس لا انما تعلم الناس ويأتي مسألة السياسة الشرعية فإن كثيرا من الدين والسنة يجهله الناس فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموه فلا يترك العالم تحديثهم هكذا فلا يترك العالم تحديثهم بل يعلمهم برفق ويدعوهم بالتي هي أحسن ويتدرج معهم شيئا يرغيبهم في السنن ويحذرهم من البدع ثم بعد ذلك يذكر ماذا البدع التي اشتهرت عندهم عنده. وهذا يدل على أن بعض الناس إذا أراد أن يدعو وكان في قوم على مذهب اللسيما متعلق به المسائل الفقهيه فقد يوافق الناس ولو يعتقد أنه قول مرجوح لا إشكال فيه بل يعتبر من سياسة الشرعيه ويعتبر من حكمة يوافقهم وهو قول يقول لمالك مثلا أو لاحمد يعتقد أنه قول ضعيف أو للشافعي ويعتقد أنه قول ضعيف لا يدل عليه الدليل لكن القوم لا يعرفون إلا هذا القول حليدي لابد من ماذا؟ لابد من السياسة الشرعية فيعمل به لو كان إماما أو خطيبا نحو ذلك ثم بعد ذلك تدرى شيئا فشيئا مناسبة الاثر للباب ظاهرة لأن بعض الصفات لا تحتملها أفهام العامه فيمكن إذا حدثهم بها كان لذلك أثر سيء عليهم كحديث النزول إلى سماء الدنيا مع ثبوت العلو يعني يقرب بين الأمرين وانما تذكر ماذا تذكر ما يتعلق بالنزول والعامه احيانا لضعف قد لا يقرون بين بين الصفتين وتبين كذلك أن الله تعالى مع العباد لا إلى خير اما تاتي وتقرر كيف نجمع بين النزول والمعية هذا لا تحتمل عقول الناس لكن لو فككت كل صفه على حدا قبل الناس ذلك قال رحمه الله وروى عبد الرزاق عن معمر معمر بفتحتين وسكون العين ابن راشد أبو عروة ابن أبي عمرو الأزدي الحداني بضم الحاء تشديد الدال الحداني مولاه البصري ثم اليماني أحد الاعلام شهد جنازة الحسن البصري وروع قتادة وثابت والزهري وهو أحد أصحابه يروي عنه كثير وعنه يحيى ابن أبي كثير وابن عيينة وابن المبارك وطبقتهم مات سنه 53 و100 قال عن معمر عن ابن طاوس هو ابو محمد الابناوي الابناوي عبد الله ابن طاووس اليماني عبد الله ابن طاووس اليماني الفقيه ابن الفقيه روى عن أبيه وعطاء وعمر ابن شعيب وغيره وعنه ابنه طاووس ومحمد محمد وعمر بن دينار ومعمر بن خلق قال معمر كان من اعلم من الناس بالعربية يعني بلسان العرب مات سنة إحدى وثلاثين ومئة وأبوه طاوس بن كيسان الجندي فتحتين فتح الجيم والنون جناد بالتحريك بلد باليمن قال الجندي إمام العلم مولى بحير ابن ريسان ريسان حميري وقيل مولى همدان من ابناء الفرسي كان ينزل الجندا, ينزل الجندا وقيل اسمه زكوان طاوس لقبه وقال ابن حبان أمه من فارس وأبوه من النمر ابن قاصر عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلا لم يسمى انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك استنكارا لذلك إما لكون عقلي لا يحتمل ذلك أو لكونه اعتقد ماذا أنه ليس بصحيح إما أنه اعتقد أن هذا ليس بصحيح وابن عباس أدرك شيئا من زمن الفتنة فيما تعلق بالبدع فحينئذ يفسر بماذا إما لكون عقله لم يحتمل أو لكونه لم يثبت عنده يعني أنه ينكره من أصله استنكارا لذلك فقال ابن عباس ما فرق هؤلاء قال هنا انتفض، قال أي طرب وارتعد من وقع ما ورد على, على قلبه لما سمع الحديث في الصفات بذلك والاستنكار استفهامك شيئا تنكره والسنكر الامر جهله ينكره عن جهل قال فقال ابن عباس ما فرق هؤلاء ما فرق هؤلاء بفتح الفاء والراء وضم القاف مخففا ما فرق هؤلاء وما استفاميه ما استفاميه مبتدا وفرق يكون ماذا يكون خبرا ما فرق أي ما خوف هؤلاء وفزعهم يستفهم من أناس من أصحابه يشير إلى أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس إذا سمعوا شيئا من محكم القرآن حصل معهم فرق أي خوف فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى إذا عندهم, ماذا عندهم خلل فيما يتعلق بثبوت الصفات كالمنكرين للمعنى فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله على عباده والمراد الإنكار عليهم فإن الواجب على العبد التسليم والاذعان يعني المراد ماذا من قول ابن عباس ما فرق هؤلاء اراد به الانكار عليه لماذا ينتفضون اليس هذا حكم الله تعالى فوجب حينئذ ماذا وجب الإيمان ولذلك قال فان الواجب على العبد التسليم والاذعان والايمان بما صحى عن رسول الله صلى الله عليه بما صحة عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يحط به علما يعني فيما يتعلق هذا اصلا يذكره السنه الجماعه في باب الأسماء والصفات قد لا يستوعب العقل احيانا باعتبار الفرد ليس بأصل عام ليس عندنا ماذا اسم ولا صفة لا تدرك معناها بالشرع وإنما يأتي زيد من الناس يقيم الأصل على وجهه يؤمن بما جاء به كتاب والسنة ويثبته لفظا ومعنى لكن يشكل عليه بعض الألفاظ حينئذ هذا في نفسه وجب عليه ماذا ها أن يؤمن باللفظ ويثبته ان يؤمن باللفظ ويثبته مع ماذا مع احاله المعنى الله تعالى هذا تفويض جزئي باعتبار الشخص ذاته هذا لا اشكال فيه واما ان يجعل التفويض باعتبار المعاني اصلا مطردا باب الاسماء والصفات هذا قول البدع مفوضا والذي أراده اهل العلم فيما يتعلق باثبات اللفظ واحاله المعنى هو في بعض الصفات على بعض المكلفين فقط اما مطلقا فلا لانه ليس ثم ماذا ليس تم صفة إلا وقد بينت نسيم في كلامها العلمي قال هنا وإن لم يحط به علما لو قال أنا لا أفهم هذا المعنى أو دلالة هذا اللفظ على معنى ما قل ماذا وجب عليك إثبات اللفظ والإيمان به وإذا عجزت أو عجز عقلك عن إدراك المعنى وحينئذ تحل المعنى إلى الله تعالى ولهذا قال الشافعي آمنت بالله جاء عن الله على مراد الله آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله انظر جمع بين أمرين ها ما جاء عن الله وهو الوحي كتابا سنة على مراد الله إذن عندنا ماذا عندنا مراد لابد من اعتباره وليس المراد ماذا أن يقف مع اللفظ مع هجر ماذا المرادات وأمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم سدل المفوض بهذا الأثر ابن عباس أن ابن عباس مفوض وأن هذا مطرد عنده في باب الأسماء والصفات وليس الأمر كذلك بمعنى أنه يثبت اللفظة والله على بالمعنى في جميع الأسماء والصفات هذا باطل كذب وإنما اراد الشافعي رحمه تعالى أنه يثبت اللفظة ثم مراد أراده الله تعالى من إثبات هذه الألفاظ لابد من النظر في هذا المعنى قال ولا يتم الإيمان إلا بقبول اللفظ بمعناه هذا الأصل هذا القاعدة المطردة أما أن يقبل اللفظ ويهجر المعنى أو يرده هذا ليس بإيمان شرعي. وإن كان متبعضا هذا مردود عليه ولا يتم الايمان الا بقبول اللفظ بمعناه الذي دل عليه ظاهرا فان لم يقبل معناه او رده او شك فيه لم يكن مؤمنا به لم يكن مؤمنا به كمن امن بمحمد صلى الله عليه وسلم انكر نوحا نقول ايمانك بمحمد صلى الله عليه وسلم ايمان باطل وليس ايمانا شرعيا لماذا لان ثم تلازم بين الايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والايمان بغيره من الانبياء المرسلين لا يقبل منك ها لا يقبل منك الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إلا إذا امنت بنوح عليه السلام كما أن صلاة الفجر ركعتان لا ترزع الركعة الأولى عن الثانية بد من ماذا بد من ضم الثانية إلى أولى صح أو لا الصلاة مركبة لا تتبعض ولا تتجزى كذلك الإيمان هنا لا يتبعض ولا يتجزى وإنما يذكر العلمي في باب تقرير الإيمان أنه يتبعض ويتجزى ردا على المعتزلة وعلى الخوارج لان عندهم هذا الايمان كله اصلا وفرعا لا يتبعض ولا يتجزى فاذا ترك شيئا منهم المتعلق بالواجبات التي لا يكون تركها مخلا باصل الإيمان عدوه كافرا كذلك هذا عند الخوارج واذا فعل منهيا عنه وهذا المنهي عنه لا يكون تلبس به مخلا بأصل الإيمان جعلوه كفرا ولذلك كل ما ترك واجبا ادنى ما يصدق عليه النواجب كفر عندهم وإذا فعل منهيا عنه كبيرة من الكبائر كفر عنده فقال له السنه الجماعاءhalt الإيمان يتبعر ويتجزى بهذا الاعتبار أما أصل الإيمان هذا لا يتبع ولا يتجزى والإيمان كله كذلك أصلا وفرعا باعتبار القبول والانقياد لا يتجزى فالذي ترك واجبا يجب عليه أن يعتقد ماذا أنه واجب والذي فعل منهيا عنه وجب عليه أن يعتقد ماذا أنه كبير من الكبائر ومحرَّى إذا باعتبار الانقياد والقبول وهذا امر يتعلق بالباطن هذا لا يتجزى ولا تباعد اما الفعل والتلبس هو الذي يكون ماذا يدخل التباعد وتجزى قال هنا او شك فيه لم يكن مؤمنا به فيكون هلاكا قال ويجوز فتح القاف مع تجديد الراء وتخفيفها ما فرق ما فرق به تجديد وما حين تكون نافيه فرق يكون فعل يعني يجوز ان تكون جمله اسميه ما فرق هؤلاء ما فرق هؤلاء فرق بين النصوص الشرعيه امنوا ببعض وكفروا ببعض قال اي ما فرق هذا واضرابه بين الحق والباطل ولا, ولا عرفوا ذلك ولا عرفوا ذلك قال يجدون رقة عند محكمه ويهل ويهلكون عند متشابهه إذن اثبت ابن عباس ماذا هذا المحكم والمتشابه هلاك يهلكون نعم هلاك يهلكون أي يجدون لينا وقبولا للمحكم الرقة ضد القساوة أي يجدون لينا وقبولا للمحكم ويهلكون عندما يشتبه عليهم فهمه ومعرفته والهلاك يقال لمن ارتكب أمرا عظيما الذين ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترك ما وجب عليه من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن لم يعرفوا معناه من القرآن فردوه والواجب عليه إذا عجز أن يثبت لفظه ويأكل معناه إلى الله تعالى وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن وذكر ابن جرير وغير عن جماعة من الصحابة وغيرهم أن المحكم هو الناسخ الذي يعمل به ابن عباس ذكر في النص هذا المحكم والمتشابه ثم خلاف بين أهل العلم في المراد بالمحكم و المتشابه قال ان المحكم هو الناسخ يعني يطلق المحكم المتشابه باعتبار ماذا الناسخ والمنسوخ هذا لا اشكال فيه بمعنى المحكم يسمى او الناسخ يسمى يسمى محكما قال هو الناسخ الذي يعمل به والمتشابه هو المنسو هذا الصلاح لكنه ليس المراد هنا وقيل المتشابه الف لام م والالف لام ص والالف يعني الحروف المقطعه ولم يقل أحد هذا الشاهدون في باب الأسماء والصفات لم يقل أحد من الصحابة ولا التابعين لا الائمه الاربعه ولا غير بإدخال أسماء الله تعالى وصفاته أو شيء منها في المتشابه الذي سأثر الله بعلم معانيه أو لا معنى له لم يقل أحد من السلف ذلك البتة لأنه اشتهر عند المتاخرين. أن, أن باب الأسماء والصفات هي من قبيل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله حينئذ وهو الرحمن الله أعلم بذلك فيثبت اللفظ ويكل المعنى لله الله تعالى وهذا لا شك انه من افضل الباطن قال بل هي حق على حقيقتها ولها معان حقيقة فهمها السلف على ما يليق بجلال الله وعظمته وفسروها بما يخالف تأويل الجهميه وأضرابه تأويل بمعنى تحريفنا قال وما قاله النفات أنها من المتشابه دعوة بلا برهان وفي الاثر دليل على ذكر آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواص يعني قد تذكر أسماء الصفات عند العامة ولا إشكال في، لكن لا يأتي ماذا أن يقال بينما قد يتبادر إلى الذهن أنه أن شيئا متعارضا أن شيئا منها متعارضا هذا لا, لا ينبغي أن يقال لسي متعلق بأن نزول المعي ونحو ذلك قال وفي الأثر دليل على ذكر آيات الصفات وأحاديث بحضرة عوام المؤمنين وخواصم وأن من رد شيئا منها أو استنكره بعد صحته فهو ممن لم يفرق بين الحق والباطن وينكر عليه استنكارهم وفيه دليل على أن من أنكر شيئا من الصفات فهو من الهالكين لأن الواجب الإيمان به فهمه أو لم يفهم هذه القاعدة عند أهل السنة وهو لكن هذا لا يكون ماذا لا يكون مطردا يعني لا يقول باب الأسماء والصفات جميع الاسماء والصفات لا تفهم اثبت اللفظ واكل المعنى هذا لا وجود له وهذا بدعه لكن يثبت الاصل ويعمل به ويلتبس عليه ماذا البعض ومن هنا ياتي مساله الفرق بين طرد الاصل وبين وقوع التجزئه فرق بين بين النوعين وهذا مطرد في باب الأسماء والصفات قال هنا ولما سمعت قريش هذا عام اريد به الخاص يعني بعضهم طائفه منهم لما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن انكروا ذلك عنادا او جهلا عنادا او جهلا لان الكفر هنا ليس ليس مناط ماذا بالعناد حصل الكفر بالعناد باطل بل قد يكون الكفر عنادا وقد يكون ماذا قد يكون جهلا فيرتمى حينئذ الكفر مع الجهل كما انه يرتمى الشرك مع مع ق بينهما أنكروا ذلك فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن ذكر المصنم بالمعنى قال هنا في بعض الروايات لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة يعنون ماذا مسينما لا نعرف إلا رحمن اليمامة وهو مسيلمه الكذاب فإنه كان يتسمى بهذا الاسم وأما كثير من اهل الجهلية فيقرون به بهذا الاسم قال قتادة غير من السلف لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا كتب بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا أما الرحمن فلا نعرفه وكان أهل الجاهلية يكتمون باسمك اللهم باسمك اللهم وقال مجاهد وغيره قالوا لا نكتب الرحمن ولا ندري من الرحمن ما الرحمن المراد به ولا نكتب إلا باسمك اللهم فنزلت الآية وهم يكفرون بالرحمن يعني هذا بعض كفر بعض كفر وإن مشركون كفار ليسوا به مسلمين وحينئذ كفرهم الله تعالى باعتبار ان هذا مما هو موجب للكفر يعني هم مشركون واوجب الشرك ماذا وقوع في الشرك ذلك يزداد فالكفر يزيد وينقص كما ان الايمان يزيد وينقص صحيح الكفر يزيد وينقص الذي يكون عنده ناقض واحد ليس كالذي عنده العشره صحيح ايوهما اعظم الذي عنده عشره والذي عنده مئة قال فنزلت الآية وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ساجدا يا رحمن يا رحيم فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى ما فاهم المرة بمعنى ماذا يا رحمن رحيم يدعو ثنين يعني إثبات الأسماء يستلزم التعدد تعدد الذوات والآلهة وهذا من حجج الجهميه في الإنكار حينئذ هذا لا لا يلزم قال فقال المشركون هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى فأنزل الله قل يدعو الله ويدعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى فهي أسماء تدل على ماذا؟ على ذات واحدة ولذلك مهما تعددت الأسماء فهي باعتبار دلالتها على الذات ما نوعها؟ مترادفة نعم مترادفة لما أنه لا فرق بين العليم والسميع باعتبار دلالته على الذات وأما باعتبار المعاني والصفات فهي متباينه إذن الخلاف الذي يذكره النحات وغيرهم هل أعلام رب جل وعلا مترادفة أو متباينه منهم من يرجح انها متباينه منهم من يرجح الآخر وجمع بينهما من قيم رحمه تعالى جمعا حسنا فقال هي أعلام وأوصاف باعتبار دلالته على الذات فهي مترادفة وباعتبار دلالته على الصفات فهي متباينه أي مختلفة قال ذكر ذلك ابن جرير وغيره رحمه الله تعالى اذن باب من جحد شيئا من اسماء وصفات ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها هذا الباب الحادي والأربعون باب قول الله تعالى يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها اراد النبي شيئا متعلق به الشرك الاصاله كان المصنف رحمه الله تعالى يذكر بعض أفراد الشرك الأكبر ويذكر بعض أفراد الشرك الأصغر لأنه يذكر ما يتعلق بالتوحيد التوحيد إذا كتاب التوحيد التوحيد على وجه الكمال ولا شك أن الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد والشرك الاصغر ينافي كماله الواجب إذا لن يتحقق له ماذا التوحيد على وجه الكمال إلا بمعرفة ما يخرجه عن أصل الدين ومعرفة ما يخرجه عن كماله الواجب يعني لابد أن يعرف ماذا ما هو الشرك الأكبر وما هي أفراده وما هو الشرك الأصغر وما هي أفراده لأنه كيف يجتنب الشركيات التي يعبر عنها بأنها شرك اصغر في الاعتقاد أو في اللفظ أو في العمل كيف يجتنب ذلك دون علم إذ لابد من تقرير ذلك ولذلك كثيرا ما قرر في خاتمة الكتاب ابوابا تتعلق ببيان شيء من أنواع الشرك اذا قال أبي صلى الله عليه باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعرفون بمعنى يدركون معرفة معنى الإدراك كان في لسان العرب العلم والمعرفة مترادفان هذا الصحيح وعليه جمهور أهل اللغة خلافا لما سقر عند المتاخرين ثم فرق بين بين النوعين التفرق بين الجازم وغيره إنما صلاح أصولي صلاح أصولي فشاع فصار هو الأصل صار هو هو الأصل وكان المقيم رحمة الله فرق بين المعرفة والعلم في المدارج وغيرها لكن الصواب الله أعلم أن, أن بينهما, ترادف بينهما ترادف يعرفون أن يدركون نعمة الله هذا مفرد مفرد مضاف فيعم أي نعم الله نعمة هذه وإن تعدوا نعمة الله لا لا تحصوها يعني لا يمكن إحصاؤها والنعمة يمكن إحصاؤها صحيح أو لا نعمة واحدة قل هذه نعمة ما هذا نعمة حصيناها أو لا حصيناها لكن قال لا تحصوها فدل ذلك على ماذا على أن نعمة الله أي نعم الله فإذا كانت بالجمع تحقق ماذا عدم الاحصاء يعرفون نعمة الله أي نعم الله والنعمة هي اليد والصنيعه والمنه وما أنعم به عليك فكانت ظاهرة أو باطنة ثم ينكرونها وأكثرهم الكافر يعرفون أن هذا مما أنعم الله تعالى عليهم به ثم ينكرونه انكارها ماذا أن ينسبها لغير الله تعالى إما على جهة الإيجاد وهذا شرك أكبر وإما على جهة ماذا سببية لكنه ينسى المسبب الحقيقي وهذا هو الشرك الأصل وأما إذا نسب النعمة إلى إذا أحد ما وكان سبباً مع ملاحظة المسبب الحقيقي هذا لا إشكال فيه هذا لا إشكال. هذا المال أعطانيه زيد من الناس هذا المال ورثه عن آبائي مع اعتقاد ماذا أن المسبب الحقيقي هو الله عز وجل هذا لا إشكال فيه بل لا لن يتعت كلام الناس إلا على هذا المنوال فإذا أضيف السبب إلى المصد والمعطي ولو كان من البشر مع اعتقاد أن الله تعالى هو متسبب الحقيقي هذا لا إشكال فيه. جائز. وليس بمكروه مطلقا لا, لا يدخل فيه في الباب قال هنا ترجم المصنم بهذه الآية حظا على التادب مع جناب الربوبيه عن الألفاظ الشركية الخفية الألفاظ الشركية وهذا الصلاح لبعض أمية الدعوة النجديه قل ماذا ما يتعلق به الشرك الأصغر منه ما هو اعتقاد ومنه ما هو لفظ يعني الشركة الأصغر قد يكونوا بالاعتقاد وقد يكون بماذا؟ بالألفاظ إذا متى يكون شركا أصغر باعتبار الألفاظ إذا ارتمع فيه امران اولا اللفظ مع الاعتقاد هذه يسمى ماذا؟ شرك أصغر كما قال ما شاء الله وشيد أو حلف به بغير الله تعالى هذا شرك أصغر لفظاً لاعتقاده وقد يتجرد عن الاعتقاد ويكون مجرد اللفظ هذا يعبر عنه بماذا؟ بأنه من جنس الشرك الأصغر تارة وتارث يقال الفاظ الشركي مجردون عن المعنى هذا أقل درجة من الشرك الأصى ولذلك قد يتوب انسان من حال بغير الله تعالى لكنه لا يستطيع أن يتركه مباشرة فيأتي على لسانه والنبي والنبي مثلا ولكنه لا يقصد المعنى لا يقصد المعنى هذا أخف من الشرك الأصى لا نقول هذا الشرك الأصى وإنما نقول اللفظ هذا من الفاظ الشرك الأصى أو من جنس الشرك الاصغر أو كما عبر هنا نقال عن الألفاظ الشركية الخفية الفاظ لأنه لم يستحضر المعنى قال كنسبة النعم إلى غير الله تعالى فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي لدلالتها على كفرهم بنعم الله بنعم الله هذا إذا أضيف إليه المعنى بإضافتها إلى غير جل وعلا واشراكه فيها مع معرفتهم أن الله هو مزديها أي معطيها وأنهم إنما جحدوها عتوا وعنادا يعني يعلم أن الله تعالى هو المعطي ويجحدها يقول ما اعطانا الله عز وجل ليس الذي رزقناه الله عز وجل حينئذ يكون ماذا يكون كفرا إما أكبر إما أصان يختلف باختلاف الحال وأنهم جحدوها عتوا يعني استكبارا العاتي هو المجاوز للحد فيه من وعنادا قال وذكر المصنب بعض ما ذكره بعض العلماء في معناه في معنى الآية وذكر المفسرون عن السد وغيره هي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يعرفون نعمة الله أي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون أيذا كفر أكبر صحيح؟ لأن إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هذا كفر أكبر ليس بكفر أصل هو داخل في في النص ولذلك القول وأكثرهم الكافرون يحتمل ماذا؟ يحتمل النوعين كفر الأكبر وكذلك الأصل قال هي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعن آخرين من المفسرين أنها ما عدد الله في هذه السورة سورة النحل من النعم من عند الله تعالى وأن الله هو المنعم عليهم بذلك ولكنهم ينكرون ذلك ويزعمون أنه مريثوه عن عن أباهم يعني يزعمون أنه مريث هذا المال عن أباهم مع نسيان المعط الحقيقي هذا لا شك أنه ما شرك أصلا لكن لو اعتقد أن الله تعالى هو الذي جعل هذا سببا ينتقل إليه كونه وراثة هذا لا اشكال فيه يعني ينسب الى ماذا الى كونه ورث من الذي كيف وصل اليك هذا المال تقول وراثه صح ولا جائزه لا اشكال فيه مع اعتقاد ان الله تعالى هو الذي اصدى إليك هذه النعمه قال هنا قال مجاهد ما معناه اي كلاما معناه ما معناه رواه به بالمعنى ما معناه ما نكره موصوفة ما نكره موصوفة كلاما قال مجاهد كلاما معناه مدلوله هو قول الرجل باب التغليم والتشريف وللمرأة كذلك والصبي إذا كان مميزا يدرك هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن أبا هذا مالي نسبه ولا إلى نفسي والله عز وجل جعل له ملكا الإنسان يملك أو لا يملك يملك قول هذا بيتي هذا مالي لا إشكال فيه لكن من الذي أعطاه الله عز وجل فإذا جمع بين الأمرين فلا إشكال فيه ولا حرج واذا قال هذا مالي ونسي الله تعالى أنه المعطي هنا جاء ماذا جاء الحرج قال قال مجاهد ما معناه قول الرجل هذا مالي ورثته عن ابائه اراد أنه اضاف تملكه للمال إلى السبب الذي هو الارث متناسيا المسبب حقيقي وهو الله عز وجل واما اذا قصد بقوله هذا محض الخبر فلا باس به ان يخبر أن هذا المال جعل الله جعله الله تعالى ملكا له من كان ملكا ناقصا لكنه مضاف إليه ولذلك يتمايز الناس حتى بالشرع كذلك يتمايز الناس في ما يتعلق بالأموال بالإضافة قل هذه أرضي وهذا بيتي وهذا مالي وهذه إلى آخره حينئذ حصل التمايز بماذا بالإضافة هذا لابد منه لا ينفك عنه الناس لكن المعطي الحقيقي هو الله عز وجل قال وقال عون قال هنا ولفظه قال هي المساكن يعني مجاهد قال هي هي المساكن والانعام وما يرزقون منها يعني نعم الله تعالى والسرابيل من الحديد والثياب يعرفون هذا يعرف هذا يعرف هذا كفار قريش ثم ينكرونه بان يقول هذا كان لابائنا فورثونا اياه جعلوا اياه جعل السبب الأول والثاني راه ابن الجرير وابن أبي حاتم غيرهما وقائل هذا جاحد نعمة الله غير معترف بها غير معترف بها قال ابن قيم لما أضاف النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها الى إلى غيره فإن الذي يقول هذا جاحد لنعمة الله عليه غير معترف بها إلى أن قال وكونها موروثه وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليه لأنه ماذا نعمة أنعم بها على الآباء ثم انتقلت إلى الأبناء حينئذ النعمة جاءت للأصول والفروع أقوى في التأثير والنسبة إلى الله تعالى من نعمة كانت للفروع دون, دون الأصول جمع بين, بين النوعين قال ابلغ في إنعام الله عليهم إذ أنعم بها على آبائهم ثم ورثهم اياها فتمتعوا بها به بنعمه قال هنا وقال عو ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلين أبو عبد الله الكوفي الزاهد روى عن أبيه وعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري والثقه احمد بن معين مات قبل مئة وعشرين قال ماذا يقولون لولا فلان لم يكن كذا قال إنكارهم اياها أن يقول الرجل لولا فلان لم يكن كذا وكذا ولولا فلان ما اصبت كذا وكذا يعني فسروا به بغير ما فسروا به مجاهد وهذا سياتي باب خاص به عند المصنف رحمه الله لولا فلان لما كان وكذا قال رواه ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم وهذا يتضمن قطعه تبي يتضمن قطعه اضافه النعمه عما لولاه لم تكن فانه سبحانه هو وحده المنعم على الحقيقه واضافتها إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن عن غيره إذا لولا الله عز وجل ثم فلان هذا الأصل ولو أضاف ابتداء على أنه خبر أو على أنه سبب المسبب الله عز وجل لا اشكال فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا في شأن عمه أضافه لنفسي ما قال لولا الله قال لولا أنا لكان في النار أو نحو ذلك حينئذ نقول هذا اضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه على وجه الخبر وهذا لا اشكال فيه وأما إذا كان على جهة الإضافة مع نسيان الفاعل الحقيقي والمسبب الحقيقي هذا محل الإشكال قال يقولون لولا فلان لم يكن كذا وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا هذا لا شك أنه ماذا هذا شرك اكبر اذا قالوا هذا بشفاعة آلهتنا هذا هو الشرك الأكبر هو الشرك الأكبر إذن يفسر به ما هو شرك أصغر ويفسر به كذلك ما يكون من جنس الشرك الأكبر قال هذا بشفاعة آلهات أي أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي يرزقهم ثم ينكرونه بقولهم وزقنا ذلك بشفاعة آلهاتنا نسبوه إلى الآلهة وهذا يتضمن الشركة مع إضافة النعم إلى غير وليها يعني النوعي وشرك اكبر وشرك اصغر ولذلك الكفار قد يفعلون هذا وذاك لا يشكل فيه يعني ما ينسب إلى المشركين ليس المراد أن ما يقع من المشركين لا يكون إلا شركا أكبر والاصغر هذا من خصائص المؤمنين لا بل الكفار والمشركون كذلك يقع عندهم هذا شرك أكبر وشرك أصر وكفر أكبر وكفر أصر قال وهذا يتضمن الشرك مع إضافة النعم إلى غير وليه والآية تعم ما ذكره العلماء في معناها يعني كل ما ذكره العلم سواء كان ما يتعلق به قول ابن قتيبة أنه شرك أكبر أو ما دون ذلك فالآية عامه فالنعم تضاف إلى الله تعالى ابتداء وانتهان فلا معطي إلا الله عز وجل ولا منعم إلا الله عز وجل لكن في النسبة إذا نسبت إلى غير الله تعالى معتقدا أن المسبب والمنعم هو الله عز وجل فلا إشكى وأما إذا نسي فإنذن يكون ثم حرج قال ابن قتيبة هو أبو محمد عبد الله ابن مسلم ابن قتيبة الدينوري قاضي دينور النحوي اللغوي صاحب التصانيف في المشهوره المشهورة روى عن إسحاق ابن راهوية وجماعة نتوفي سنة ست وسبعين ومئتين قال وقال أبو العباس من؟ ديميا رحمه تعالى بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الذي مر معنا الحديث وقد تقدمه أي في باب ما جاء في الاستسقاء به بالأنواع قالوا هذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به يعني مثل قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون كما مر معنا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وخبر أصبح من عباد مؤمن بي وكافر وما قاله بعض السلف قال رحمه تعالى قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على السنه كثير يعني من الناس والغالب ماذا أنهم يضيفون هذه إلى, إلى الظاهر من البشر وينسون ماذا ما يتعلق به الاعتقاد ولذلك إذا اراد أن يسلم حينئذ ياتي بالترتيب لولا الله تعالى ثم فلان انتهى الأمر وأما إذا خشي وأما إذا امن من كونه يعتقد خلاف ذلك بأن المعطي والمسبب هو الله عز وجل فلا اشكال وإذا راد أن يسلم حين ياتي يأتي ثم قال هنا كانت الريح طيبة والملاح حاذقا أي ماهرا في صنعته وهو صاحب السفينة قائد سمي بذلك لملازمته الماء الملح ملاح نسبة إلى الملح هكذا العرب ومعناه أن الله إذا أجر السفينة وسلمها نجت يعني نسبوا ذلك إلى الريح والملاح من جنس نسبة المطر إلى الأنواع, نسبة المطر إلى إلى الأنواع. ونسوا الله عز وجل نسوا اذا ماذا هذا المحط هنا نسوا الله عز وجل والذي نجاه وسلمهم هو الله عز وجل ونسوا الله عز وجل الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل لذلك يعني خالق لو قصد ذلك صار شركا أكبر نعم لأنه فيه ماذا إثبات الخلق لغير الله تعالى لو نسب إليه إيجادا وخلقا فهو شرك أكبر وإنما إذا اعتقد أن, أن الله تعالى هو الخالق الفاعل وإنما نسبه على جهة التسبب فجاء الامر قالوا إن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل ذلك من دون خلق الله وأمره وإنما أراد أنه سبب لذلك لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى الله وحده فهو المنعم على الإطلاق وما بكم من نعمة فهم الله كان ظاهر كلام مصنف رحمه الله تعالى أنه ينسب, أنهم ينسب ذلك الله تعالى إلا الله تعالى مطلقا ظاهر كلام مصنف أنه يميل إلى, إلى ظاهر النصوص بمعنى أنه لا ينسب شيئا إلى, إلى الناس لكن هذا كما ذكرنا إذا كان على سبيل الخبر المحضر فلا إشكال فيه. قالوا نحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير قالوا كلام الشيخ هنا وكلام الشيخ يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيرها مما هو مذكور في كلام المفسرين وغيره يعني مما سبق بيانه كل سبب اجري على يد مخلوق فالحكم حينئذ آت كل سبب كل نعمه كل فعل كل عطاء اجري على يد مخلوق فالحكم واحد قال هنا قال المصنف وفيه اي في الباب اجتماع ضدين ضد في القلب من اين يعرفون ينكرون معرفه ضد الانكار اجتمعا في ماذا في قلب واحد كما يجتمع الايمان والكفر اي ايمان ليس الاصل الاصل أصل الايمان والاصل الكفر لا يجتمعان وإنما شعب الإيمان مع شعب الكفر التي لا تكون ماذا مزيلة لي لاصل ايمانه قال المصنف في اجتماع ضدين ضد في القلب وهذا في قول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فجمع بين المعرفة والإنكار وهذا كما يتمع في الشخص الواحد خاصلة إيمان وخاصلة كفر عند السنه السنة والجماعة يجتمع لكن ليس المراد ما يتعلق بأصل الإيمان لأن الذي يقابل أصل الإيمان هو الكفر الأكبر والذي يقابل ما زاد على أصل الإيمان هو الكفر الأصار ففرق بين بين النوعين قال وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة إنكارا لي للنعمة قال هنا فلا يليق بالمنعم عليه المطلوب منه الشكر أن ينسى من بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير ويضيف النعمة إلى غيرهم. بل يذكرها منسوبة إلى موليها والمنعم بها وهو المنعم على الإطلاق وهو الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله فهو المنعم بجميع النعم في الدنيا والآخرة فإن ذلك من شكرها داخل في مفهوم الشكر وضده من إنكارها ولا ينافي ذلك الدعاء والإحسان إلى من كان سببا أو جزء سبب في بعض ما يصل إليك من النعم من الخلق بمعنى ماذا؟ أنك تزدي النعمة إلى الله عز وجل وتشكر المخلوق الذي أجر الله تعالى النعمه على على يده والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين